بالوعد عنك قالوا نعيش ولا كنت ميت مع حياه حياة من غيرك انت كان عمري ضايع ولا كنت عارف ايه معناك انت الحياة انت الوجود انت الاله ليك السجود ويبقى على صوتي انك حياتي وانت الحبيب انت اللي خليت للعمر معنا وانت دوايا وانت الطبيب انت الحياة انت الوجود انت الاله لي انت يستاهل امنى ادى العض وانت شرير انا قلبي ملكك ولا يمكن ابدا ينسى اللحى وانت فادي انت الحياه انت الوجود انت الاله ليك السجود انت الحياه انت الوجود انت الاله ليك السجود انت الحياه